بسم الله الرحمن الرحيم جلقبني آيات النعر آيات سدومي شنفة سورة نسائي رب كنا آيات نرتي أكين ننجر وإن خفتم شقاق بينهما يوسو داتا شقاق بينهما والنبي جدوها دمنات في أبامنا وللبن قم بعئته فجوجها يوميتا فبعثوا إرجع وكان ياما حكما من أهله نما جارسا كور رئيساته كما دراتي وحكم من أهلها أقسم نما جارسا كدبى دبتوا هيو والرئيس ياما Irghana Jar Sumajidhuta Anitinin Ha Arar Sanija In Yurida Islahan Yoka Arara Jarri Barbadantate warri Jarri Lamayam Tetin Arara Pruvisuni Ni Arar Sina jo yo kalbi Isani Tibeke Yu Pipillahu Beinahuma جَدُّ جَرَا رَبِّين وَالسِمْسِيسَة جَدُّ أَبَّا مَنَاتِي حَادَ مَنَاسَن وَلِي ولي جِچُّ وَلِي أَرَّارَ مَن جِچُّ وَلِي لِي سَن جِچُّ وَيَتَجَارُ ثُمَّ ادُّ بَتَن سَن جَرَا وَلِي لَافَن وَيَتَوَهَّمَتَنِ لَّ وَان جَرَمَر وَلِن Aki jaden, gari itti sani, gari itti di tanii gari itti sani, gari itti di tanjechun maranhima tanjechu, abam mana tivhadi mana yo jarsumma valhima tan, dangka geniwan jeramra valhima tanjechu, ak armes sani valhima kabani valhima tan, kanaf yo ara ar tito sunille kana maga ri jaraya duta te rabbi jarala maw wal waffaqa ni araraba inna allaha kana aliman khabira rabbin tahijira aliman beka khabiran kees sahbata kees batina dubille ni be khajju kana rabbin jala intalati yaruma ra talaqe birade yemejchaayo yade abban gurballe sababai orgadde umri ni si hadum oddo sana yade rabbi isambe ka wangara isani doifatan san rabbi kubaisan kabajettu kanaf hamtu yaddani garake sattin jedinaati toluman ararsa jetu wa'budullaha rabbi toqchagabara ولا تشركوا به شيئاً وتقل لرب مكنا وبالوالدين حال عباده إحساناً تلألا تلأ لنساً وبالقربا نمأنا كثنيت اللئ تلألا واليتامى والمساكين يتيم جل بن رادئ في مسكينة اللئ تلألا والجار دو القرب من تورpez تقلوم التغير، ان يوجدها معه، وادي ك Resources win it everyone والجاري الجنوب من توروز تسеко الoter peanجابة فعذاonces BRCE نصب على ما في إعوام والصاحب نسمى صة الله جبي يبدو أنه ليس من Namagavra siirrata, Yokani Dubarti sitti, wahilon, tojeki, duberti, nkina, kana, biljami, jänni, jänni. Wabinissa, biljami, karade, muka, ima latti, sinkin, harka, jettet, tille, tola, ola, wanin barbaade, kennafi, konsisa, gargara. وما ملكت ايمانكم وان حرثته ام الله يتقبروا ترى إن في جلل ربك انكاهر مرت تولا الله ربين لا يحب من كان نمته مختالا بونا جلتا فخورا افتادا نمرت افتادو نوكنا قمنا نوكنا ما لي جدي كانما وفراده ربنا كإن مختالاً بونا وتدموا جلالته دموا قتيل لقتله كقوم لفنتو إنا فحوراً إن فراداً جدك نج جراؤه أول الذين يبخلون إسنن دنيا ومن واجب إسناد تقول دني ويأمرون الناس بالبخل كَنَمَا أَجَاجَن دُنْيُ عِمَّاتِي مَكَنِنَا أَوْرُتِي ثَمْبَافْتَنِينَا مَنْجَدَن وَيَكْتُمُونَ كَأُيْسَن مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَأَرْبِيسَانِي كِنَّ تُلَرَّ جَرِّسُنِي جَرَبَتْ دُودَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنْ كُنْ يُوقَانَ رَبِّ سَانِي كِنَّ يَجْتُو عِلْمِ اللَّهِ هُرُونَّ سني يهودا لا يهودان الكسجة إلّم ربي ثاني كن الأيسني وأعتدنا للكافرين كافرتو تاب قبيس نجرة عذابا كتابي مهينا والذين ينفقون والركنة كدرار تعت في غنيتي أما اموالهم حرثاني باثاني ككنن رئاء الناس انم نرجو ولا يؤمنون بالله كربتن امني ولا باليوم الاخر يابو ذات كان امني اك منافق توتا تي ور مكه يجو ومن نمن قريناً واهلاً فساء قريناً وبد شيطان واهلاً ماتاً وشيطاناً مرين من الدنيا ماتاً ما إيمروا وماذا عليه؟ ما لسان التقبة؟ لو آمنوا بالله أدو ربي اتأمنني واليوم الآخري قيابوا ذات أدو أمنني ما لسان التقبة وأنفقوا مما رزقهم الله وربي ساني كنني ودو كنتني ما رساني اتقابه سلا جزائر كتني ربي برد استفهمني انكاري جلمكم ما الجحو ما رساني اتقابه وما تقل رقون قبود ربي امنني آخراف قبوا ربي امنني وانقبني لكنني ما رقوا اتقابه رقوا وحيتوا انجرت اصانوا بدمل وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا رَبِّن تَهيجرا إسان بها غلطه إسان ني غلطت يو إنَّ اللَّهَ رَبِّن لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هِمِ دوان هغتيره سنافيچا وَإِن تَقُ حَسَنَةً يو يسين غاريتا ته وَأَنْتِ إِنَّ كِنَّتُسُن كُحجتُسُنِي Rabbi de Ciagura, kurani ibba Batarubbaha, kasani Olitti, Wajukti milladunhu Rabbi ni Kenna Uhubira, Ajuran Minda, Aliman Gudda, Isap Kenna De Ciagure, Hanam Tokkolikehin Dande Minda Isasa Invektura. Karatin teinata Rahagatumar Dabatti, Karatin teinata Kolitidevinutti, Nagake Sajirada.